أبصرت أمامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا مقابيت كيف قيت كيف أبصرت طريقي لا تؤدري الماضية أنا لا أعلم شيئاً من حياتي الآسية أنا أنا ليه ذات غير أني لا أدري ما هي فمسا تعرف ذاتي كن ذاتي لست أدري وَأَنَاقِعَ وَأَنَاقِعَ كيف ما سرت تخیر ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري